114. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما 115. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا 116. قال إنك لن 117. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا 118. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا 119. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا 111. فانطلقا حتى إذا ركباك السفينة خرقها 112. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا 113. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا 114. قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا 121. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله 122. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا 123. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن 117. سألتك عن شيء بعدها فلا صاحبني 118. قد بلغت من لدني عذرا 119. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا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 117. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا 118. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا 111. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا 112. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما 113. وأما الجدار فِي لغلامين وَكَانَ في المدينة وكان تحته كنز لهما وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا 117. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا